لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان خجيم قالوا إن يسرق فقد سرق أقلهم من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يهدها يَرْجِعُونَ إِلَى أُمَّهَاتِهِمْ فَهُنَّ جَاءَ أَبَائِهِنَّ نَبَأَ الْجَنَّةِ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَنَّا وَأَمْرُكُم مَّا لِوَجْهٍ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ Tack för mig. that Jag älskar dig. Jag älskar dig. وقفي يصلها فالهون على والد ابي انت بصره وترون بهم ولم فصلت